قلب حنون حاسس بيا قلبك مليان حنيا قلب حنون حاسس بيا قلبك مليان حنيا بنسى العالم كله معاك وانا وانا كن فرحان يا بابا كر اسطوبات زي ملاك كل حنان راجع وانا قلبي ندمان شايف عيونك الامان راجع وانا قلبي ندمان شايف عيونك الامان ليسوعي أنا راجع لمسيحي أنا راجع ليسوعي أنا راجع لمسيحي أنا راجع راجع وما قلبي نتنى راجع وما قلبي نتنى وسط تعبي بصرخ ليك تحميني وسط تعبي ويعنيني بصرخ ليك تحميني قدام جسدك أنا صليت وترقيت وواثق فيك دائما حاسس بالمسكين والحزين بيني فراح بك